بسم الله الرحمن الرحيم والعاليات طبحا فالموريات قلحا فالمغيرات صبحا فسرنا مينقا فوسطنا ميجما إن الإنسان ربي لك نوله وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير شديد أفلا يعلم إذا بحصر ما في القبور وحصر ما في السنور إن ربهم بهم يوم يزل خبير